من كفر فعليه كفره ومن عَمِلَ صَالِحًا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين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 ولئن أرسلنا رحم فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمددعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَن